خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنه إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم جمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لماه عدوهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب كل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب, لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِّ عذابي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرحيم وأن عذابي هو العذاب قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سا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 الذين تتوفاهم الملائكة تضالمي الذين الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما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 تَعَدْنِي يَدْخُلُونَهَا يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يَجْزِي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين الذين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما كسبوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم